سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ماء ثجاجا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 رَصَادًا للطاغين مآبا لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما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 آيَةٌ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ مَآبًا إنا إِنَّ